سيقول السفهاء من الناس ما و ل ل ه ما ه قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم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 ولئن أ ت ي ت الذين اوتوا الكتاب بكل آ ي ة ما تبعوا قبلته وما أ ن ت بتابع قبلته وما ب ع ض ه م بتابع قبلت ب ع ض ه ولئن اتبعت أ ه و ا ء ه م من بعد ما جاءك من العلم إ ن ك إ ذ ا لمن الظالمين الذين آ ت ي ن ا ه الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم و إ ن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين شركه الهدى ل شركه دعويه لمن ر ب ح ه ذات م ض م و ا ل ت م ا ع ي ا ل ك ه الهدى ل للخدمات ل ا ل ت ق ن ي م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 ولكل و ج ه ة هو موليها فاستبقوا الخيرات أ ي ن م ا تكونوا يهت بكم الله جميعا إ ن الله على كل شيء قدير ومن حيث خ ر ج ت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه لحرف ل من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجك فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون لفضيله ا الدكتور ذ ي ن محمد ن ل ا ت و ه ب النابلسي ر ن ا فيكم و ل ا و عليكم آياتنا ويزكيكم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 سمع الله لمن ْ حمده ََِ لَكَ ن ن ْ ولك َََ الحمد َُْْ الله اكبر الله اكبر 「あなたの名前は誰だ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 الله م ع الصابرين و ل ا ت ق و ل و ا ل م ن يقتل في سبيل ا ل ل ه أموات ب ل أ ح ي ا ء و للعلوم ك ن ا ت ش و و ن ن ب ل ن بشيء من الاسلاميه خ و و ف ل ج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 شعائر الله فمن ح ج ا ل ب ي ت أ واتمر فلا ي ن ا ح علي ا ي ط و ف ب م ا ومن ت ط و ع خيرا ف إ ن الله شافر عليم إ ن الذين أ و ل ئ ك ي ل ع ن ه م النابلسي ل ه ل ل ع ن و م الاسلاميه اسماء الله ا ا ل ر ح ي م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 الله أكبر. الله أكبر سمع اكبر ل ل لمن ل ه حمده سقنا و الحمد الله أ ك الله أ ك ب ر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 و إ ل ه ه م إ ل ه واحد لا إ ل ه إ ل ا هو الرحمن الرحيم إ ن في خ ل ف السماوات و ا ل أ ر ض واختلاف الليل والنهار والفلك التي, التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أ ن ز ل الله من السماء وما أ ن ز ل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها, وبث فيها من كل د ا ب ة وتصريف الرياح والسحاب و ا ل س ح ا ب ا ل م س خ ر ب ي ن ا ل س م ا ء و ا ل أ ر ض ل آ ي ا ت ل ق و م ي ع ل و ن و م ن الاسلاميه ن من يتخذ من دون يتخذ ا ل ه ن ا ي و ن ه كحب الله ا ل و آمنوا ل موسوعه العذاب أن القوة لله ا ا وأن ل ل شديد ا ل ع ذ إذ ذ ا ا ب تبرأ ل ي ن ا ت ب ع و ا ا من ل ذ ي ن اتبعوا للعلوم ذ ا ا ل أ س ب ا ب و ق ا ل ا ل ذ ي ن أن لنا اتبعوا لو ه فنتبرا منهم كما تبرا و منا كذلك ي ر ي ه م الله أ ع م ا ل ه م حسرات عليهم وما هم بخالدين من النار الله أكبر موسوعه <سؤال> النابلسي حَمِدَكَ ل ل ا ل و م ا ل ل ا ل ل ه ا م ل ه ah l الله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 مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إ ل ا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا كلوا مما ر ز ق ت ه الله حلاله طيبه واشكوه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ موسوعه ن ا ك ل النابلسي ط ي ا يَا أَيُّهَا ا للعلوم ا ن ط ي ب الاسلاميه ك م إِن ا إ ن م ا حرم عليكم ا ل م ي ت ة والدم ولحم الخنزير وما أ ه ل به لغير الله فمن اضل غير باق ولا عاد فلا إ ث م عليه إ ن الله غفور رحيم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 ولا يكلمهم الله يوم ا ل ق ي ا م ة ولا يزكيهم ولهم عذاب أ ل ي م اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب ب ا ل م غ ف ر ة فما أ ص د ر ه م على النار ذلك ب أ ن الله نزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد الله, الله اكبر ل ل ه أ الله اكبر, أكبر, الله أكبر ا ل ل ش ر ك ب ر ا ل ح م د لله ر ب العالمين الرحمن الرحيم ا ل م ك يوم ا ل دعويه ي إياك ن ن إ ا ك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير ص ا ط ربحيه أنعمت غير ا ت مضمون اجتماعي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 من عفي له من أ خ ي ه شيء فاتباع بالمعروف و أ د ا ء إ ل ي ه ب إ ح س ا ن ذلك تخفيف من ر ب ك ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أ ل ي م ولكم في القصاص حياه اولي ا ل أ ل ب ا ب لعلكم تتقون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 جنفا أ شركه ا ص ل ح ب ي ن ه م فلا إثم ع ل ي ه غير ربحيه ا ل ل ذات م ض م ب ن ا و ل ك ا ع ي 「あららららら」 a l l a h a n k you. السلام عليكم و ر ح م ة الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله عليكم الله اكبر الله اكبر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 م ن الهدى و ا ل ق ن فمن ش ه د منكم ا ل ش ه ر فليصم م و ن ك ا ن مريضا أو ع ل ى س ف فعدة ر من أ ي ا ا م أخر يريد ل ل ه ب ك م ا ل ي س ر و ل ا يريد ب ك م العسر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 ربنا الحفظ الله الله الله ولك الله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 أ ح ل لكم ل ي ل ة الصيام ا غ ر ف ث الى ن ت ا ئ ك م هن لباس لكم و أ ن ت م لباس لهم علم الله أ ن ك م كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام إ ل ى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها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 Amen.、Um.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 ا ل موسوعه س ج د الحرام ا ل حتى ت ي ق ك ا النابلسي ك للعلوم ه ا ت ل ه م حتى ل ا تكون فتنة و ي ك و ن الذين ل ل ه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 فمن كان منكم مريضا او به أ ذ ى من راسه ففديه من صيام أ و ص د ق ة أ و ن س ك ف إ ذ ا أ م ن ت م فمن تمتع ب ا ل ع م ر ة إ ل ى الحج ف م س ت ي س و من الهدي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 ا ل ل ه الهدى شركه ل ع و ي ه غير ر ب ا و ل ذ ا ل ح م د الله ا ل ل ه أكبر الله, الله اكبر الله اكبر الله أ ك ب ر الله اكبر الحمد لله رب العالمين ر ح موسوعه الرحيم مالك ي م الدين إياك نعبر وإياك نعبر ن ي ن د ن ا ا ل ص ن ا ط ا ل م س ت ق ي م صراط ا للعلوم ذ ي ن ي ه م إ الاسلاميه م ض و ل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 ليس عليكم جناح أ ن تبتغوا فضلا من ربكم ف إ ذ ا أ ث ر ت م من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم و إ ن كنتم من قبله لمن الضار موسوعه النابلسي للعلوم ر ر ح ي ف إ ذ ا قضيتم م ل ا س ل ل ه كذكركم م ا ك م ي ا فمن الناس من يقول ربنا آ ت ن ا في الدنيا وما له في ا ل آ خ ر ة من خ ل ا ق ومن ر م ن يقول ربنا آ ت ن ا في الدنيا حسنه وفي ا ل آ خ ر ة حسنه وقنا, وقنا عذاب النار أ و ل ئ ك لهم نصيب مما كسبوا والله شريع الحساب واذكروا الله في أ ي ا م معبودات فمن تعجل في يومين فلا إ ث م عليه ومن تعخر فلا إ ث م عليه لمن اتقى و الهدى شركه دعويه ت ح ش ر و ربحيه ذات مضمون اجتماعي الله, الله اكبر ل ل ه أ الله اكبر ل ل الله ه أكبر أ